التحريف اللفظي التحريف اللفظي للأسماء والصفات أفرأيتم اللات والعزة العزة من هو قيل على أنه أيضا صنم يعبد من دون الله عز وجل وهو مشتق من عبد العزيز العزة فقالوا هذا هو العزة